الأرض ونغاربها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم تحية طاهرة من نبينا بالطاهرة من رحاد مسجد العقيلة الطاهرة رئيسة البيان وزهرة آل البيت العدرة صاحبة الشعر والآراء الناسرة وفق الشاهدين الكريمين بنت الإمام الصادرة بنت عليم وبنت البتون بنت رسول رفيع المقام وخير الأمام عليه الصلاة عليه الصلاة محمد صلى الله وسلم الله عنها وترن وجه أبيها وصلى على وجهها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذلك بنفي شهادتي صلاة الحجة بنفي نصر الله القرآنية المباركة بباركة الحادية والأربعين بعد الله من سورة الأنعام. <تصفيق> بسم الله الحرامي القرش Amen. yeah